بسم الله الرحمن الرحيم قويل للمكذبين الذين يئسوا على الناس يسترون وإذا كانوا هم عددوا هم يخترون ألا يظن أولئك أنهم مرعوسون اليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار مفي سجين وما أدرى كما سجين كتاب مرقوم ويلو يوم إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وما الدِّينِ به يُؤْمِنُ كل إِلَّا كُلُّ إذا لَّذِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَأَنَّهَا حَصَائِدُ الْخَرِيفِ كَذَّبُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَمَا يُؤْمِنُونَ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ لَّذِينَ إِذَا تُتْلَىٰ أما إنهم رصادوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكررون كلا إن كتاب الأبرار لفي العلمين وما أبرى كلا العلمين كتابهم مرخوم يشهده المكرمون إن الأبرار لفي العلمين الا ناروا في المنذرون يعرفوا بوجوده النضر اللهي يعرفوا بوجود اسم رتق اللهي يسقون من رحيق مختوم ختمه وفي ذلك فنية المتنافسون وَمِزَاجُهُ مِن شَجِرٍ آيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نُزَكِّيهِمْ وَيُدْخِلُونَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْصَرَفُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَالُوا فَشْتِيتٌ وَإِذَا رَأَوْا عَوْدًا وما يرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الخفار يبحثون على الحرائق ينظرون هل توقع الخفار ما كانوا يفعلون